مللش كلامي معاك عشان تمشي هو اخر مره هسمحلك ما تسمعنيش تعالوا صادقين لي اني ما تسرحش وهات لي نهايه حكايتي دي ما تسيبني ما اديش حياته كلها خسران. دميرك يوم وحسيتني ولا دموعي بقت حتى تاثر فيك صحيح البعد عنك كني ما لكن دلوقتي احسن لي وقال يا حريص أنا استحملت فوق طاقتي كفا حرام محدش عاش حياته كلها خسرة